شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين آخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا البكيان والمير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 قالوا يا شعيب أصلاتك تأووك أننتك ما يعقد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لَأَن الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب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 وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأورده النار وبئس المرد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود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 وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لهاية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم جموع له الناس وذلك يوم شعور وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد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 السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تكفي في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وَإِنَّ لَهُمْ وَفَوْهُ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اخْتُلِفَ فِيهِ وَلأُمَّةٍ كَرِيمَةٍ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ هو بما يعملون خبير، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تضطع، إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلا الذين هلكوا فتمسّكوا النار، فتمسّكوا النار وما لكم من دون الله من أولياء.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 سائد في الارض الا قليلا الا قليلا ممن انجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا جريمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصنطون ولو شاء ربك لجعل الناس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 نثبت به فؤاد وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض